بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوب محلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يَا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 وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنْ إنكم شنآن قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اتقوا الله إن الله شديد العقاب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 وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلزلام ذلك فسق.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 طُرَّ في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم كنوا حل لكم وَيُعَلِّمُكُم مَّا مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أموتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن إذا هُنَّ مُحْصَنَاتٌ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ وَمَن فربي من فقد حبط عمله وهو في لآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا. إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق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 وإن كنتم مرضى أو على سفر لو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم أو لمست من النساء فلم تجدوا ما أنفتم صعيدة طيبة فمسحو بوجوهكم فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم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 أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم يبسطوا إليكم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 أتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعذرتموهم وأمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرب توم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها لنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنناهم وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم موضعه ونسو حظا ونسو حظا مما ذكرو به.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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعِ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ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 الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا لنراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر خَلَقَ خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما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 جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتكم ما لم يُوت أحدا من العالمين.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 لها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا فاذهب وربك هنا قاعدون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 أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ بن يادم بالحق إذ قربا قربا فتقبل من حدّه ما ولم يتقبل من لا خر قال لا قت لنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يا يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إن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 قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس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 ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطلوا وقع أيديهم وأرجلهم من خلاف نوي فو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوا يحرّفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن تتم هذا فخذوه يقولون إن تتم هذا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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوا كفعل بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقس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 وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي يحكم بها النبيعون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا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 بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن نفس بالنفس والعين بالعين ولنف بلنف ولذن ولذن بلذن والسن بالسن والجروح قصاص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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه وآ أتيناه لينجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وَلْيَحْكُم مَّهْلُلُ لِن بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بَيْنَ يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فَاحْكُم بَيْنَهُم بما أنزل الله ولا تَتَّبِعْ اتبعه آأهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبنوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جَمِيعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَأَنُحْكُمَ بينهم بِمَا أنزل الله ولا تَجِدُ واتبعه آآهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فَإِنْ تَوَلَّ فَعْلَ مَنْ نَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقٌ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا لاهودا ونصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَة رَعَى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح فيصبح على ما اسر في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونه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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون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 تأخذ دينكم هزؤا ولعبة لا ت. تت... اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَا مَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَّا وَمَا أُنْزِلَ إلينا وَمَا أُنْزِلَ مِن قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ نَبْعَثُهُمْ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 قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترك كثير منهم يسارعون في لفم والعدوان وأكلهم السح.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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات نعيم ولو أنهم مُقَامُ التَّوْرَاةِ وَلِينِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فوقهم وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَفِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَنْزِلَ إلَيْك مِن رَبِّكْ وَإِلَّا مَنْ تَفْعَل فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتِهِ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 وَهُرَّتَ وَلِين جِيلًا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فلا تاس على القوم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى منامن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا مَنَ من بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد خذنا ميفاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَأَذَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَفِيرٌ مِنْهُمْ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 هُوَ قَوْمٌ قَضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا قَضَلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه نبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا نبيس ما قدمت لهم وأنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل تأخذهم أولياء، ما تأخذهم أولياء، ولكن كثيراً منهم فاسقون. لا تجدن أشد الناس عدا وتل الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 وَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والنصب والزحام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة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 ei ole heille, jotka uskovat اتقوا اامنوا وعمن الصالحات ثم تتقوا اامنوا ثم تتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيئ من الصيد تناله ايديكم ورماحكم لا يبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب.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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتٌ مِنكُم هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ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 ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة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 يا الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي ذَلِكَ ذلك لتعلموا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 اتقوا الله يا أولل الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشياء إن تبدلكم تسؤكم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا لَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّ أَوَلَوْ كَانَ أَبَا يعلمون شيئا ولا يهتدون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو منكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أواخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض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 فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربي ولا شهادة الله إنا إذا لمن لا ei nöfthir alla, annohu ma sthqa, ifman fa khran yqumah maqamahu ma min alvinas فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا فيقسمان بالله لشهادة نا أحق من شهادتهما ومعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدناه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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَمُدُّهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِغَيْرِ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 وَإِذَا وحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا ونَوَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا إِذَاتٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوَدَّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من قال عيسى بن مريم الضخم ربنا أنزل علينا ما إذا من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك ورزقنا ورزقنا وأنت خير الرزقين.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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توف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 لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم